وَإِنْ أُتِيَتْ فِيهِ طُورَ بَاعٍ وَقَالَ النَّاسُ إِنَّكَ قَدْ سَبَقْتَ فَلَا تَأْمَنُ سُؤَالَ اللَّهِ عَنْهُ بِتَوْبِيخٍ عَلِيمٍ فَهَلْ عَمِلْتَ فَرَأْسُ الْعِلْمِ تَقْوَى اللَّهِ حَقًّا وَلَيْسَ بِأَنْ يُقَالَ لَقَدْ رَأَسْتَ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 ستجني من ثمار العجز جهلا وتصور في العيون وإن كبرتا وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت وإن فقدتا وتذكر قولتي لك بعد حين وتربطها إذا عنها شغلتا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 وليس لجاهل في الناس معنا ولو ملك العراق له تأتا سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبتا وما يغنيك تشييد المباني اذا بالجهل نفسك قد هدمتا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 وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلستا وإن ركب الجهاد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا ومهما اقتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم اقتضرتا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 وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غلقتا وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألتا ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون بن متى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 وكنت مع الصبا أهدا سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكستا وها أنا لم بَحْرَ بحر الخطايا كما قد حَتَّى حتى غرقتا ولم أشرب حمي يا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرتا ولم أحلل بواد فيه ظلم وانت حللت فيه وانهملتا ولم انشا بعصر فيه نفع وانت نشأت فيه ومن تفعتا وقد صاحبت من كبارا ولم أركقت ديت بمن صحبتا وناداك الكتاب فلم تجبه ونهنها كالمشيب فمن تبهتا ليقبح بالفتا فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى فأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقتا ونفسك ذم لا تذم سواها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 وناقشك الحساب إذا هلكتا ولم يظلمك فيه عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملتا ولو قد جئت يوم الفصل فردا وَأَبْصَرْتَ المنازل فيه شَتَّى لأعظمت الندامة فيه لهفا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 ولا سابقت فيه ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببتا فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبتا ودنت ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرتا وَصِرْتَ أَسِيرَ دَمٍ بِكَفِي وَثَاقٍ وَكَيْفَ لَكَ الْفَكَاكُ وَقَدْ أُصِرْتَ وَخَفَ أَبْنَاءِ جِنسِكَ وَخَشَى مِنْهُمْ كَمَا تَخْشَى الْضَرَاعِمَ وَالْسَّبَنْتَ وَخَالِطُهُمْ وَذَائِلُهُمْ حِذَارًا وَكُنْكَ السَّامِرِيٌّ إِذَا لُمِستَ وَإِنْ جَهِلُوا عَلَيْكَ فَقُلْ سَلَامًا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 وشرق إن بريقك قد شرقتا فليس الزهد في الدنيا خمولا لانت بها الأمير إذا ذهتا ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنتا وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن كرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلتا وطولت العتاب وزدت فيه